الذي خلق سبع سماوات ضباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوش فرجع البصر هل ترى من فضول ثم البصر كرتين أنقلب إليك البصر خاسئا ما هو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياضين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَمْ أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنُدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَادٍ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ رِزْقَهِ بل بَلَّجْوثِ عُتُبٍ وَنُفُورٍ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 فَلَمَّا رَأَى هَجْرَ فَتًى مَّسِيءَ اتَّجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا هذا الذي الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أهلكني الله اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَالَّذِي رَحِمَ وَآمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَمَكَّلْنَا فَزَعَلِمُونَ مَنْ هُمْ فِي الظُّلَمِ الْعَالِمُ بِهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ معين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَالَمِ مِمَّا يَشْتُرُونَ مَا آمَتْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِرْمَانٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى قَوْلٍ عَظِيم فَسَتُصِيرُ وَيُصِيرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي فلا تطيع المكذبين ودوا لم تدهن فيدهنون فلا تطيع كل حلاة مهين هماز مشاء بنبين مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال مبنين إذا تتنا عليه آياتنا قال أسى ضير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا الطَّائِفُ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَى الْمُصْبِحُونَ أن يردوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا لهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على عرث قادرين فلما رأمها قالوا لله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 لَيِنَذَرَنَّ أَيُّهُم مِّن ذَٰلِكَ جَعَلِ أَم لَّهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ طاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فترني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوب فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنود وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما كذبت تمود عاد بالقادعة فأما تمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل صامية فهل ترى لهم من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَلَؤُهُ الْقَبْلَهُ وَالْمُفْتَرَكَاتُ بِالْخَاضِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا ظَلَمُوا حَمَلْنَاهُمْ فِي الْجَالِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً فَمَتَّعْهَا أُذُنًا لَاعِيَةً فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة من شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرؤوا كتابي إني ظنانة أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وضوفها دانية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 ودها فولو ثم الجحيم صل ثم في سلسله درعها 70 ذراعا كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب فلا طعام إلا من غسلي لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ضليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ضليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقابين لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه البتين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 سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارب تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وَالصَّبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ مَا لِيَسْأَلَ عَن حَمِيمٍ حَمِيمًا ليبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضو نزاعة للشماء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب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 فَمَنِ ابْتَغَى مَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ فَمَال الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِهِمْ مِنْهُمْ أَن يَدْخُلُوا جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ قَلْبَهُمْ كَانَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فلا أقسم برب المشارق بالمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا وكأنهم إلى نصب يفضون صاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مُسْتَغْشِينَ عَنِ الذِّكْرِ وَأَصَرُّوا بِاسْتِكْبَارٍ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُم مَّسْرَرَتَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ مَّبْنِيِّنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا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 قال نوح الرب إنهم عصبني واتبعوا من لم يزدهم ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرعا كبارا وقالوا لا تدعن آلهتكم ولا تدعن بدكم ولا شواعم ولا يغوث يوسبيعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا الله لا لا مما قضي آتهم أولقوا فأدخلنا را فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولبالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات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 فأنه تعالى جث ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا فأنا ظننا أن لن تقول الإنس بالجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنعتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فمجدئناها ملئت حرسا شديدا مشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضِقْسًا وَلَا هَرَقًا وأنا, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من رجونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه وَمِنْ خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم أحاط بما لديهم أحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ومِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أم انقص منه قليلا أوزد عليه مرتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضأا وأطوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا ولك اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله مَفَتَّقِهِمْ مَكِيلَهُ وَصَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَمَهْجُرُهُمْ هَجْرًا رَجِيمِيًّا وَجَرْنِي وَالْمُكَذِّبِ نَوْلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالَ وَجْحِمَ وَضَعَ مَنْ دَوْصَةً عَدَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مئيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى ترعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملدان شيبا السماء منفضر كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن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 وما تقدموا لأنفسكم من خير لتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وَثِيَابَكَ فضهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر فما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا مَا لَهُم وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نضعم المسكين وكنا نقول مع الخائضين وكنا نكذب بيومي حتى أتانا لأطين فما تغفعهم شفاعة الشافعين فما لهم على التذكرة معرضين كأنهم حمر مستغفرة فرت من قسمرة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا كلا بل لا يصافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسمي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا ملق البصر وخسب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا مزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم مأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القام معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلابا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة نجوه يومئذ ناظرة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 ثم أولى لك فأولى أن يحسب الإنسان أي ترك أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَهَتَ عَلَى الْإِنسَانِ حين مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يكن شَيْءٌ مَذْكُورٌ إِنَّ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَنِيهِ فَجَعَلَهُ شَمِيعًا مَصِيرًا إِنَّهَا دَيْنَاهُ السَّبِيل إِمَّا شاكرا وإما كفورا؟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 يُفْنَبِ النَّذِرَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْرُهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِمَ أَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِمَجْهِ اللَّهِ لَا نُلِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً أَمْ لَا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا وقم ضليرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم مما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراء لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قضوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فلة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فلة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سبيلا ويطوف عليهم الدال مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيابُ سُنُدُسٍ خُضْرٍ إِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَابِرًا مِنْ فِي اللَّهِ مَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعلكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا بل كر اسم ربك بكرة وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ مَا وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَشَدَدٍ وَإِذَا شِئْنَا تَبْدِيلًا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 بسم الله الرحمن الرحيم والمسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أم نذرا إنما تعدون الباقع فإذا النجوم ضمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا أُوْسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِذُ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِ فَمَا نُتْبِعُهُمُ الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْ مَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَمَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا بَيْلٌ يَوْمَ إِذْلِّ إن طلقوا إلى ما كنت به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ثلاثة شعب لا ظل ولا يودي من اللهب إنها ترمي بشر كالقصور كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.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 إن المتقين في ظلال معيود وفواكه مما يشتهون كل اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسفين والحمد لله رب العالمين الفاتحة